وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ آذَى صِرَاطِهِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّوُّلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلكم والصافا به لعلكم تتفنون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وادن 119. وعلى اللقاء ربهم يؤمنون 110. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم قَالَتْ يَنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عِند غَشَّتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لكنا ربكم وهدوه ورحمه فمن الله وصرف عنها سنجزي الذين عن هل يوم 111. يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 112. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لو تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 113. 117. ومنتظروا إنا منتظرون 118. إن الذين فرطوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 119. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا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 هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَثَ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ